الوحدة السابعة الدراسة الدرس التاسع والثلاثون التراكيب النحوية التدريب الأول هاتي جملا كما في المثال المثال المدرسة بعيدة عن البيت التدريب البيت بعيد عن المدرسة المسجد بعيد عن الجامعة الصف بعيد عن المختبر الكلية بعيدة عن الشقة المكتبة بعيدة عن المختبر الغرفة بعيدة عن الحمام التدريب الثاني حول كما في المثال المثال سأكون مدرسا إن شاء الله ساكون مدرسه ان شاء الله التدريب ساكون طبيبا ان شاء الله ساكون طبيبه ان شاء الله ساكون, إن شاء الله سأكون مدرسا ان شاء الله سأكون مدرسة إن شاء الله سأكون طالبا إن شاء الله سأكون طالبة إن شاء الله سأكون معلما إن شاء الله ساكون معلمة ان شاء الله التدريب الثالث حول كما في المثال المثال انا طالب في جامعة دمشق انا طالبة في جامعة دمشق التدريب أنا طالب في جامعة أم القرى أنا طالبة في جامعة أم القرى أنا طالب في كلية الطب أنا طالبة في كلية الطب أنا طالب في كلية العلوم أنا طالبة في كلية العلوم أنا طالب في كلية التربية أنا طالبة في كلية التربية أنا طالب في كلية اللغة العربية أنا طالبة في كلية اللغة العربية أنا طالب في كلية الحاسوب أنا طالبة في كلية الحاسوب التدريب الرابع حول كما في المثال المثال في أي جامعة تدرس في أي جامعة تدرسين التدريب في أي مسجد تصلي في أي مسجد تصلين؟ في أي بيت تسكن؟ في أي بيت تسكنين؟ في أي غرفة تنام؟ في أي غرفة تنامين؟ في أي مكتبة تقرأ؟ في أي مكتبة تقرأين؟ في أي كلية تدرس؟ في أي كلية تدرسين في أي شقة تنتظر في أي شقة تنتظرين التدريب الخامس هاتي جملا كما في المثال المثال غسل الفاكهة يغسل الفاكهة اغسل الفاكهة التدريب شرب القهوة يشرب القهوة اشرب القهوة قرأ الكتاب يقرأ الكتاب اقرأ الكتاب كنس الغرفة يكنس الغرفة أكنس الغرفة شاهد التلفاز يشاهد التلفاز شاهد التلفاز, شاهد التلفاز سمع الأذان يسمع الاذان اسمع الاذان كتب الجدول الدراسي يكتب الجدول الدراسي اكتب الجدول الدراسي التدريب السادس حول كما في المثال المثال كتب المواد الدراسية اكتب المواد الدراسية التدريب شرب القهوة اشرب القهوة قرأ الكتاب اقرأ الكتاب كنس الغرفة اكنس الغرفة شاهد التلفاز شاهد التلفاز سمع الأذان اسمع الأذان كتب المواد الدراسية اكتب المواد الدراسية